الموقع الرسمي بفضيلة الشيخ محمد الشيخ. صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة إننا نحمد الله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستعينه ونستعينه ونعوده بالله من شكور عمسنا وسيئة كامل إنه من أهل الله ولا مدله did it na يُخلَ لكم أعوالاً ويُبَلَ لكم بلغة ويُبَعِلَّاك ورسوله فقط فازاً فوزاً عظيماً فالنرأة بالمعروضة الحديث في كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهديث هدي محمد سبقاء وعليه وعليه وسلم وشارك أمورهم جثاً ثباً وكل أمتسة من دين الإسلام المدعى وكل بتاعه المبالغه وكل مرات النعم وبعد اخرجت اعزائي عليه الموافق في تاريخه هذا اشاده الى الحسن رضي الله, الله تعالى عنه انه قال لما ولي الفخر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخلاف خرج I love فإذا قلنا نكلم عن الإيمان مع الناس صعيحين في الأمة ممكن نقول الأمة صعيحين بل خبرهم القرآن فما هي أول مرة صعيحين كانوا بقراء صعيحين هذا أعكد أنهم يضعي لأخوة نهارين بلهم يحكمون الذين آمنوا وكانوا كفر بصمات صعيحين ومولدين آمن Провинках ерманове. Сourt白-wie мама надußen хураком х JIM бо ключик acabo ви врахvre differences в ролі? про treatsих Yeah. бида майяки я називаю на макало ровно قالло